قُلِ السَّلْمِ فَجَنَّحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوك فَإِنَّ حِزْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَن يَدَبَّكَ بنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وألف بين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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَبُّكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَمْ خَفِّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَالَّذِينَ نَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجعوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم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 وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كل مرصد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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لكم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 اشْتَرَوُا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ذَلِكَ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا هُمْ وَلَا بِمَا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 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 عَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يهدي القوم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 وامناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسبها ومساكن ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أذا يأتي الله بأمره والله لَا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً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 قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولا يحرمون ما حرم والله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدين وهم صاغرون حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون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 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله.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 انما من نسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون وعاما ويحرمون وعاما ليواطئوا, ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 اَرَضِيتُم بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ القَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَغُثُّوهُ شَيْئًا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 فانزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم ترونها وانيده بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم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 لو كانعَرَبًا قَضبَ وَسَفَرًا قاصِدَاتَّبَعكَ وَل بَعودَت عَلَيهِ مُشّ وَسَ يَحْلفُونَ بالِلههِ لَ وستَقعنا لَ خَجنَا مَعَكُمْ يُهْلِكونَ أَن فُسَهُ واللَّهُ يَعلَمُ إِهُ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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اردت الخروج لاعد له عده ولكن كره اللههم بعاتهم فتبقهم وقيل قعدوا فتبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ل زَادُكُمْ إِلَّا خَبَلَ وَلا أَوْبَعُ خِلَ لَكُمْ يَبِغونَكُُ الْ الفِتْنَةَ َبغونَكُم الْ الفِتنَ وَل أَوبَعوا خِلََا لَكُمْ يَبغونَكُمفِتْنَةَ وَفِيكُم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لَقَادٍ بِتَغَوُلِ فِتْنَةٍ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُونكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي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 وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّا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 وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا يُعْطَوْا مِنْهَا فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ان امرو مَا اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَابِبِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَرَجًا فَإِنَّ لَهُ نَرَجًا مَّخَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 فَتِ مِنْ كُمن عَدَ القَائِفَ نُعَِّد الطائِفَةَ بِأََّهُم كَوا مجِِمينأَمُنَافِقُونَ وَمُنَاسِ قاتُ بَعْبُون مِ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 فاتمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم, وخبتم كالذي خاضوا أولئك حدطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الوصول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 فاجعله غتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى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 بلَْلتُؤثِرُونَ الحيادَ الدُّنْيياَا وَالْآخِِرَةُ خيرُون وَأَذَقَ إِه ذَا لَ فِي الصّحُ فيِيأُولَا صُحُ فِي إبراه مَ وَموسَحَمْدُ للِلهِ رَبِّ العالممين الرَّحْمَانِ الرَّحيِيم مَلِكِ يأَومِ الدّين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين قل يا أيها الكافرون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 وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ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 مع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم إياك نعبد ولك نصني ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من خول وعمل وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ سَابِقَةِ عَذَابٍ وَلَا مُنَاقِشَةٍ فِي حِسَابٍ إِلَهَنَا تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسدت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر ولا يجزي بآلائك أب أحد ولا يبلغ مدحك قوم قائل اللهم اكتبنا في رمضان من المقبولين اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهذه المسيئين منا للمحسنين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا من وسعت رحمته كل شيء فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين يا من كتب على نفسه الرحمة لعباده ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لطاعتك اللهم استعملنا في طاعتك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 ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل إلى النار نصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر